والحديث عن تدبر معاني الكتاب والسنة والتقليد في ذلك قال أجزل الله مثوبته ورفع درجته المسألة الثالثة في التقليد في بيان معناه لغة واصطلاحا وأقسامه وبيان ما يصح منها وما لا يصح اعلم أن التقليد في اللغة هو جعل القلادة في العنق وتقليد الولاه هو جعل الولايات قلائد في أعناقهم ومنه قول لقيط الايادي وقلدوا أمركم لله دركم رحب الذراع بأمر الحرب مطلعا وأما التقليد في اصطلاح الفقهاء فهو الأخذ بمذهب الغير من غير معرفة دليله والمراد بالمذهب هو ما يصح فيه الاجتهاد خاصة ولا يصح الاجتهاد البتة في شيء يخالف نصا من كتاب أو سنة ثابتة سالما من المعارض لأن الكتاب والسنة حجة على كل أحد كائنا من كان لا تسوغ مخالفتهما البتة لأحد كائنا من كان فيجب التفطن، لأن المذهب الذي فيه التقليد يختص بالأمور الاجتهادية ولا يتناول ما جاء فيه نص صحيح من الوح سالم من المعارض قال الشيخ الحطاب في شرحه لقول خليل في مختصره مختصرا على مذهب الإمام مالك بن أنس ما نصه والمذهب لغة الطريق ومكان الذهاب ثم صار عند الفقهاء حقيقة عرفية فيما ذهب إليه إمام من الأئمة من الأحكام الاجتهاديه انتهى محل الغرض منه بلفظه فقوله من الأحكام الاجتهاديه يدل على أن اسم المذهب لم يتناول مواقع النصوص الشرعية السالمة من المعاد، وذلك أمر لا خلاف فيه لإجماع العلماء على أن المجتهد المطلق إذا أقام باجتهاده دليلا مخالفا لنص من كتاب أو سنة أو إجماع أن دليله ذلك باطل بلا خلاف وأنه يرد بالقادح المسمى في الأصول بفساد الاعتبار وفساد الاعتبار الذي هو مخالفة الدليل لنص أو إجماع من القوادح التي لا نزاع في ابطال الدليل بها وإليه الإشارة بقول صاحب مراقي السعود في القوادح والخلف للنص أو إجماع دعا فساد الاعتبار كل من وعى وبما ذكرنا تعلم أنه لا اجتهاد أصلا ولا تقليد أصلا في شيء يخالف نصا من كتاب أو سنة أو إجماع وإذا عرفت ذلك فاعلم أن بعض الناس من المتأخرين أجاز التقليد ولو كان فيه مخالفة نصوص الوحي قال رحمه الله كما ذكرنا عن الصاوي وأضرابه وعليه أكثر المقلدين للمذاهب في هذا الزمان وأزمان قبله وبعض العلماء منع التقليد مطلقا وممن ذهب إلى ذلك ابن خويز منداد من المالكية والشوكاني في القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد قال المؤلف رحمه الله والتحقيق أن التقليد منهما هو جائز ومنهما ليس بجائز ومنهما خالف فيه المتأخرون المتقدمين من الصحابة وغيرهم من القرون الثلاثة المفضلة ثم قال وسنذكر كل الأقسام هنا إن شاء الله مع بيان الأدلة أما التقليد الجائز الذي لا يكاد يخالف فيه أحد من المسلمين فهو تقليد العامي عالما اهلا للفتيا في نازلة نزلت به وهذا النوع من التقليد كان شائعا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا خلاف فيه فقد كان العامي يسأل من شاء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حكم النازلة تنزل به فيفتيه فيعمل بفتياه وإذا نزلت به نازلة أخرى لم يرتبط بالصحابي الذي أفتاه أولا بل يسأل عنها من شاء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يعمل بفتياه قال صاحب نشر البنود في شرحه لقوله في مراق السعود رجوعه لغيره في آخر يجوز للإجماع عند الأكثر قال ما نصه يعني أن العام مية يجوز له عند الأكثر الرجوع إلى قول غير المجتهد الذي استفتاه أولا في حكم آخر لاجماع الصحابة رضي الله عنهم على أنه يسوغ للعامي السؤال لكل عالم ولأن كل مسألة لها حكم نفسها فكما لم يتعين الأول للاتباع في المسألة الأولى إلا بعد سؤاله فكذلك في المسألة الأخرى قاله الحطاب شارح مختصر خليل قال القرافي إن عقد الإجماع على أن من أسلم فله ان يقلد من شاء من العلماء من غير حجر وأجمع الصحابة رضوان الله عليهم على أن من استفتى أبا بكر وعمر وقلدهما فله ان يستفتي أبا هريرة ومعاذ بن جبل وغيرهما ويعمل بقولهم بغير نكير فمن ادعى رفع هذين الإجماعين فعليه الدليل انتهى محل الغرض منه وما ذكره من انعقاد الإجماعين صحيح كما لا يخفى فالأقوال المخالفة لهما من متأخر الأصوليين كلها مخالفة للإجماع وبعض العلماء يقول إن تقليد العامي المذكور للعالم وعمله بفتياه من الاتباع لا من التقليد والصواب أن ذلك تقليد مشروع مجمع على مشروعيته وأما ما ليس من التقليد بجائز بلا خلاف فهو تقليد المجتهد الذي ظهر له الحكم باجتهاده مجتهدا آخر يرى خلاف ما ظهر له هو للإجماع على أن المجتهد إذا ظهر له الحكم باجتهاده لا يجوز له أن يقلد غيره المخالف لرأيه قال عظم الله أجره وأما نوع التقليد الذي خالف فيه المتأخرون الصحابة وغيرهم من القرون المشهود لها بالخير فهو تقليد رجل واحد معين دون غيره من جميع العلماء فإن هذا النوع من التقليد لم يرد به نص من كتاب ولا سنة ولم يقل به أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من القرون الثلاثة المشهود لهم بالخير وهو مخالف لأقوال الأئمة الأربعة رحمهم الله فلم يقل أحد منهم بالجمود على قول رجل واحد معين دون غيره من جميع علماء المسلمين فتقليد العالم المعين هو من بدع القرن الرابع ومن يدعي خلاف ذلك فليعين لنا رجلا واحدا من القرون الثلاثة الأول التزم مذهب رجل واحد معين يستطيع ذلك أبدا لأنه لم يقع البته وبهذا التحديد التاريخي الجميل نأتي على نهاية لقائنا آملاً أن يجمعنا بكم لقاء آخر قريب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته